مرحب شهر الصوم مرحب لليل لك في أمان بعد انتظرنا وشوقنا إيديك قيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب لليل لك في أمان بعد انتظرنا وشوقنا إيديك قيت يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان وبعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان ليك ما فيش بين الايام كلك حسنا كلك حسنا <تصفيق> بنزيد معاك نور الاسلام فضل وبركه <تصفيق> لياليك محلاها يا رمضان ويا محلبهاها يا رمضان لياليك محلاها يا رمضان ويا محلبهاها يا رمضان بعد انتظرنا وشؤنا إليك كل العباد فيك فرحانة من صلاة والصيام من صلاة والصيام حتى العيون فيك صهرانة مش راضياتنا مش راضياتنا للويا نهار يا رمضان وقت ما نور الصحر يا رمضان ليه نوى يا رمضان وقت ما نور الصحر يا بعد انتظارنا وشوفنا ليه جيت يا رمضان محلاهم فيك بعد ما نفطر شمعنا نور مسكين فوانيس دفنوس احمر وفانوس اخضر وفانوس احمر بيرقصوا ويغنوا يا رمضان بيرحم وتهنوا يا رمضان بيرقصوا ويغنوا يا رمضان بيرحم وتهنوا يا <تصفيق> وبعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا المؤمن يستنى اهلالك فرحان وسعيد فرحان وسعيد وتروح وتزيد في جلالك ايام العيد ايام العيد فها خير واماني يا رمضان وتجينا من تاني يا رمضان فها خير واماني يا رمضان وتجينا من تاني قاماعد انتظرنا وشغنا الى بجيت يا رمضان مرحب بهدومت يا رمضان ونعيش ونصومت يا رمضان مرحب بهدومت يا رمضان ونعيش ونصومت يا رمضان بعد انتظرنا وشوقنا إليه